أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما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 إذْ أَرسَلنا إلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذبُهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالوا إِا إلَيكُمُرُسَلُون قالَاوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَعم مِثلُونَ وَمَا أَزَللَ الرَّحْمَالُ مِ شَيْئ إ أَتُمْ إِنْ أَنتُم, إن أنتم إِللاا تَكذِبُون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم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 إِ يُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِبِرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 سُببحانَ الذي خَلَقَ الأأَزْواجَكُهَا مِ تُم بِتُ الأأَوْضُ وَمِنْ أَفُسِهِمْ وَمِنْ أَفُوسِهِم وَمَِّا لاَا يَعلمون وَآيَةُ هُ الليلُ نَسلَخُ مِنْ النَّهَا رَثَائِذَاهُم مُغلِمُون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ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 والاتَّخَذُوا مِنْ دُون اللهِ آالِهَكََّ عَهُم يصَرون لا يَسْتَطعونَ نَصْرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُ مُحظَرون فَلَا يَحْزُكَ قَوْلُهُم إِا نَعَمُ ماَا يُسِرونَ وَماَا يُعِنون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 ما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون